موسيقى هزتني لو في ذكرايا تطويني احزاني وطر في ما يبقى انشد الله على عهد المضى بالأمنيات فيه الأخوة الصادقة دنيا ودنيا لينا اللي فات يا ريت بس يرجع لنا الوقت الثمين يا ريت بس يرجع لنا الوقت الثمين أشواقنا ما بين ماضينا وهاات ما غيرها اللي تجبر قلب الحزين تتسر الخطوة ولا نلقى ثبات كن الغلط امسى منا احزاني رهين كن الغلط امسى منا احزاني رهين